إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أنك أو كس، أو كسد بشراً أو تشتخذت تعالى إنا يخاوت كتابه. بحسيك، بحسي زناة بحسي جهيانة بشارتن ناب في غمبار الله عليه وسلم في غمبار ياوي ونابي ادكتبهون ذهات بالتورات بجهر كسك وكمبك. بأفعدها شامل ويجي. دين خد تعالى بشراً أحكام الشريعه بدل بكت ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون يعني ذكرن به أبوه بشارتنه ثمنا ثمن بهايا قليلا يكيل جوان جهيا وقت بحث پیغمبرين أو پیغمبرين صواب الخود السر بند البشر پاربوت شو چه پاربوت هاته آش دیوالانكا با ابيل سر حقیق جهيا و دی ولانک غو بد بو ده گوی خداون پوره بوت اینان خوش ګاندن بو عبد دوان بو جوان اش بروی نبوت او پیغمبري اسلامت خودل سربن بو عالم اشکیرانک اگر اشکیرا کر با ابوانت بجسر او وی دنیاکه چیکرن احکام تورات نه ده پیغمبري اسلامت خودل سربن بشارت بو عالم دیار نکره عالم گوی خداون مال سر جهیات یا خو مال سر دین باطل بجاء افت اولئك ما ياكلون في بطونهم إلا النار ابا اتزكي تخوضها بس اجري تخوض افكارها اف دنياها اف مالها افت جدا افت زكي وان ميد اجري بو كده اجري بو بان كسا افت اف أب بشرتنا ها كده قاية تعالى بدل كده معنى وانا جهر. جبر دنياك اكا كده او في مالي وار كرن. اف مالها اجري بين عذاب دنسارويمو ولا يكلمهم الله يوم القيامه ارجى قيامه خدتعال الجلو الناخفتن في اخفتنك وصى كيفون بيبي اخفتنك وصى وحجبك واخفتنك وصى ديوان بيخوجبه ابد اغير خدي الجلب اخبده باش تخسوا فيها ولا تكلم ولا يزكيه ار وصى خدتعال وان فوق جناك اش قرجه قلناها والكفر ولهم عذاب اليب ودي بونهبتن عذابك ايش